منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توهوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمع ويؤتك الذي فضل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 ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم بعثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَأْتِ بِهِ ۖ قَالُوا حِسَابُ رَبِّنَا هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّا لَمَسْنَا عَذَابَ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إلَيْكَ وَضَائِقُمْ به صَدْرُكَ أَيْ شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات ودعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين إن لم يستجبوا لكم فعلموا أنما أنزل بعلم الله فعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا إلَّا هو فهل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يضخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار.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 من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده Fala tekeviin miretein minhä. Innehu l-Hakku minn-Roppikä, Walaikin akser al-Nas laa yu'minuun. Womenn äglem minnen iftaraa ala Allahi ala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 وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب مَا كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسرون وسهم وضل عنهم ما كانوا يفتغون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إِلَّا بَشَرًا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرّ. وما نرى لكم علينا من فضل بل قَالَ كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة, وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما طارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون لا أزائن وَلَا ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي يأتيهم الله خيرا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 الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم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 وليؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم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 قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفر رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح نبنه وكان في معزلي يا بني أركم معنا يا بني أركم معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح نبنه ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب يا بني معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال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 وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي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 Ilayanuḥ habṭu bi-salām minna wa-barakat 'alayka wa wa-ummun sanu mattaghum Nuhiha ilaihk Ma kunnta ta'lamuha Entä Olaa kormukä minun Kablihäذا Faasbir Faasbir Inna Al-Aqibä Tali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 أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ويا قوم ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا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 إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَوْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَظْرُرُنَّهُ شَيْئًا إن ربي على كل شيء الحفير ولما جاء أمرنا نجئنه دون والذين آمنوا معه نجئنه دون والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويهم القيامة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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب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 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذوقوها فذوقوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بفسو فإن يأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها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 وامرأته قائمة فضحكت فبشّرناها بإسحاق فبشّرناها بإسحاق ومراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أواهم منيب يَا إِبْرَاهِيمُ أعرض عن هذا إن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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال لو أن لي بكم قوة أوائل ركني شديد قال لو أن له بكم قوة أوائل ركني شديد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 ei ole aamun lähellä, joten kun aamun tuli, teimme sen korkeaksi ja teimme sen alhaaksi, ja sitten teimme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 خير وانني اخاف عليكم وانني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم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 يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأن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 وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شقاق أي أن يصيبكم أن يصيبكم مثل ما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 شو عيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا واننا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك ولولا رهبك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل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 شعيبا والذين آمنوا معه برحمه منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جالسين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمون وَلَقَدْ pohde مُوسَى musa, وَسُلْطَانٍ etiina, ja sulkoon, niin vii. Ilä firnauna, ja mä وَمَا fettava, ja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 ذَلِكَ مِنْ on be il-korona kossua laik. Minne on koo imu, ahausuid. Voi, voi, voi, voi, فسهم فما أغنت عنهم آلهتهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة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 يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار فأما الذين شقوا ففي النار ففي النار لهم فيها زفير وسهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض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 Halaidin fiha, ma dama tis semaouat wa al-ardu illa ma sha a rabbuk, a taa an لا يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وإن كل اللام لا يوفي ربك أعمى لهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت فاستقم كما امرت ومن تهب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكوا النار فتمسّكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تصرّون وَأَقِمِ الصلاة وقرفين نهار وزل من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين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 وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عهملون وانتظرون غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون